بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمصحدين وعلى آله والصحبه أجمعين أمنا بعد يقول المصنف رحمه الله وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية شرع في بياني أحكام الاعتداء على شعر الإنسان سواء وقع الاعتداء على شعر الرأس أو وقع الاعتداء على شعر اللحية أو على شعر الحاجدين أو على شعر الأهدام فهذه أربعة شعور في الإنسان يعتدى عليها فتزول ولا تعود وتكون الجناية موجدة لذهاب الشعر فلا ينبت شعر الرأس ولا ينبت شعر اللحية ولا ينبت شعر الحاجبين ولا ينبت شعر الأهداب واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة إذا أتدعى على الشعر على هذا الوجه في المواضع الأربع التي ذكرها هل هي مجيبة اللبية؟ او موجبة للضمان بالشكومة خلاف بين العلماء رحمهم الله فاختاروا الحنبية والحنابلة ومن وافقهم القول بوجود الدية وهو محفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك وكذلك أيضا دل عليه دلول النظر الصحيح فإن في كل واحد من هذه الشعور الأربعة جمال للإنسان وزينه وفي ذهابه ضرر عظيم وتعزم ولذلك أوجب العلماء رحمه الله في الأنف الدينة مع أن الأنف أي الشاخص شاخص الأنف المنخرين والمال كما تقدم معناه ليس فيهما المنفعة وهي منفعة الشم وإنما فيهما الجمال وبذهابهما وجبت الدية وبذهاب الأنف وجبت الدية ومن هنا والأذن كذلك تجب الدية مع أن السمع يكون بداخل الأذن وليس بالصمال الخارجي وقد بينا وجه وجوب الدية في ذلك كله وذكرنا المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتبر الضمان فهذا اصل شرعي يدل على ان البيات لا تنحصر في الاعضاء التي فيها المنافع وانما تشمل ايضا الزينة وقوى اصحاب هذا القول مذهبهم بهذا الوجه وعليه فانه لو أضر شعر رأسه فسقط شعر الرأس بسبب الجناية والاعتداء أو بسبب الخطأ فإنه يجب عليه دية كاملة في كل واحد من هذه الشعور الأربعة ثم يفصل شعر الرأس نبدأ بشعر الرأس لو جنع على شعر رأسه من أكثر ذا يقع فقع هذه الجناية في الطبيب إذا أخطأ في العلاج أو أعطى دواءا فساقط معه الشعر ولم ينبت في رأسه فإنه في هذه الحالة لا يخلو طبعا إما أن لا ينبت الشعر بالكلية وقرر الأطباء أنه لا أمل في رجوعه فحينئذ أدية كاملة على الوجه الذي ذكرناه من قول اهل العلم رحمه الله وهو الحقيقة اشبه بالاصول واقوى ثانيا ان تكون الجناية موجبة لذهاب بعض الشعر دون البعض فحينئذ اذا كانت مما يتشطر مثل الحاجدان إذا أكلف شعر أحد الحاجبين يتشطر لكن الرأس لا يتشطر الحاجبان إذا أكلف شعر أحد الحاجبين فإن عليه نص الدين وكذلك إذا أكلف أحد الأهداب الأربعة وهي الرموش الرنش الأفصل من العين اليمنى والرنش الأعلى منها وكلاهما من اليسرى لو أكلف واحدا من هذه الأربعة عليه ربع الدية لكن لو أنه جنى عليه جناية فأذهبت نفسه على رأسه فهل يتشطر أو لا يتشطر النعمل به عند طائفة من العلماء رحمه الله أنه يتشطر وتكون الدية بحصته فإن أكث نص شعر رأسه قره يتشطر وهناك وجه أن فيه حكومة بتقدير الجناية لأن الشعر في الأصل يتساقط من الرأس لكن هذا لا يخلو من نظر كذلك أيضا لو أنه جنى عليه جناية وسقط شعر رأسه او اخطأ الطبيب في العلاج فاسقط شعر الرأس لكن نبت شعر الرأس بعد ذلك فانه لا ديلة إلا انه في هذه الصورة لو حصل ضرر في موضع الشعر مثل ما يقعه العياب بالله في جناية الاعتداء العمد مثل ان يصب على رأسه حارقا او اسيدا في ذات الاحيان طبعا تكون الجناية مذهبة للشعر فلا اشكال لكن لو انها اذهبت الشعر وعاد الشعر لكنها احدثت ضررا في الموضع فالشعر ليس في شيء ولكن موضعه في تشوء او فيه ضرر فحينئذ يقدر حكومة يقدر حكومة بمعنى من ننظر سواء في ان شاء الله بيان ما هي الحكومة ما هو الاصل المقصود أن الجناية على شعر الرأس إذا أثلت الشعر كاملا ففيه الدينة يتشطر ببعضه ويبقى النظر إذا جنى عليه فنبت الشعر وبقي التشوه في الخلقة فإنه حينيذ نقدر ذلك التشوه بحصته ويعطاه على سبيل الحكومة وهي شعر الرأس وهي ديانا للأربعة وهي شعر الرأس الرأس من وهو العلو ونراجده الشعر الذي ينبت على رأس الإنسان ذكرا كان أو أنثى يعني هذه الدية لا تختص بالإناث فهما أكثر تضروا لأن هذه الشعور الأربعة منها ما يختص بالذكور كاللحية ومنها ما يشمل الجنسي كبقية الشعوب ففي هذه الحالة إذا جمع على شعر الرأس فإنه تجب عليه علي الدية سواء كان مجهي عليه ذكرا أو كان أمتا سواء كان الشعر قويلا أو كان قصيرا أو كان ملفوفا مثلا الأصل يقتضي أن عليه الدية كاملة بإطلاف هذا الشعر وحينئذ إذا كانت الجناعة عند فلا إشكال طبعا هناك أصل قررناه في نسلة القصاص بحيث أنه لو فعل به فعلا يمكن أن يفعل به مثله أو ثقاه دواءا يسقط الشعر وهذا الدواء من خاصية أنه يسقط الشعر فاعتدى عليه وثقاه هذا الدواء وهذا الدواء ليس له يعني يمكن أن يخص بالفاعل بمثري فإنه يسطى نص الدواء حتى يتساقط شعر وكما تساقط شعر أن نجني عليه نعم. واللحية وأما اللحية اللحي هو العظم الذي عليه حدع اللحي والعظم الذي هو فك الإنسان اللحيان ومجمع اللحيين هو الذقن فاللحية تموت على هذا العظم ولذلك مبتدعها من طرح عظم الصدق الذي هو ابتداء اللحي وتقيدت به وكان ابن عباس رضي الله عنه في الحج والعمر إذا أراد أن يحلق رأسه أمر الحلاق أن عن يقف عند العظمة وهذه العظمة تصل بين المنسوش وبين المغصول تفصل بين الشعرين المنسوح المغصول وتفصل بين المأدوم بحلقي وغير المأدوم بحلقي فاللحية في الأصل ما نبت على اللحية العظم وللعلماء فيها وجهان من أهل العلم من يقيدها بهذا الموضع ولذلك يجيز أخذ ما نبت على الخد والوجنة ويقول هذا ليس من اللحية وإنما أمر باللحية وهي ما كان على اللحي ومن أهل العلم من قال أيضا قالوا أصحاب القول القوم يقولون ما كان أسل من اللحي وهم مما يملل الرقبة يجز أخذه وحلقه لأنه ليس من اللحية فتقيدت اللحية عندهم بمالدة على اللحي وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء اللحى كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه الصحيح وغيره فيقول ان اللحية تتقيد بهذا الموضع ومجمع اللحية وهو الذقن أصل الفن الأغن أصل ويرون ان العنفقاء لا تدخل أو المصر لا تدخل في اللحية أثر عن بعض الصحابة أخذهم من نفس المصر الذي يهمنا الآن هذا الشعر طبعا على الوجهين هناك وجه يقول إن ما قارب الشيء أخذ حكمه واللحية تشمل في الأصل ما نبت على اللحي وما نبت على الوجه أخذ حكم اللحية لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه هذا لا شك فيه أحوض وأسلم لكن لا ينكر على من, من أخذ من شعر وزنته او اخذ من اسفل من جهة رقبته لان له وجن ونحن نعم العلم من اجل الله لان يقول بهذا القول خاصة لان ظاهر اللغة له فيه وجه لهذا الشاهد من هذا ان تحديد اللحية على هذا الوجه ويسمن ما ندت على اسفل اللحي دون ما يلي الرقبة فلو سقاه دواء اسقط لحيته فإنه في هذه الحالة يجد زمان هذه اللحية بديئة كاملة على الصحيح من قوله العلماء رحمه الله وهذا النوع من المضمورات يختف بالرجال دون الإناث فالمرأة اللحية ليست لها زينة وقد قررنا أن الأصل في الضمان لهذه الأشياء إنما هو وجود الزينة وكانت من المؤمنين عائشة رضا الله عنه تقول سبحانه من زينا الرجال للبحان فهي زينة من الله سبحانه وتعالى والاصل عدم جواب حقها فاذا اعتدى عليها بدواء او اعتدى عليها عن دم فانه في هذه الحالة يفقط القصاص فانه لاعمت في هذا الشرع لا يجيز من اعتدى فهذا المانع الشرعي لان المانع يكون مانع حسي كونه في في كونه من كونه يوجد الزيادة في القصاص كونه يمانعا شرعيا المنمور بترك هذا المؤذن في هذه الحالة يجب عليه ضمان دية كاملة لكن لو أنه أسقط بعد شعر اللحية أسقط نصها ففي الوجه الذي ذكره في التقصد وهي التقصد بقدر جنايته والحاجبين والحاجبان نثنى حاجب وهو ما على العظم الأصل الشعر الذي يدبت على العظم فوق العين سواء انتصل الحاجبان أو انتصل ولذلك في النمس وهو نكف شعر الوجه الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعلة وأثر ما يقع في النساء ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة المتفلجات بالحصن المغيرات خلق الله فلا يجوز الاعتداء على هذا الشعر حتى ولو اتصل الحاجبان لأن سفر المنع وورود اللعم عدم الرضا بخلقة الله عز وجل خلق الله الحاجب متصلاً وجاءت هي تفصيله فقد غيرت الخلقة ولم ترى بقسمة الله ولذلك ورد النعن على هذا مع أن هناك أفعال قد تكون أخف لكن لما اتصل أمره هذا الفعل بالعقيدة وهو عدم الرضا بخلقة الله عز وجل والاعتداء عليه وذلك جاء آخر حديث لقول المغيرات خلق الله فرجع الأمر إلى الاعتقار فلم نمصت شعر حاجبها سواء فيما كان بين الحاجدين لكي تفصل الحاجدين او كان ترقيقا للحاجب بعد ان كان عذبا ونحذبا من فلاش منها هل الحاجدان الاعتداء <تصفيق> عليهما او مثلا وقع حادث فحصلت منه جروح وحصل منه ضرر على شعر الحاجدين حتى قلع الشعر ولم يعد ذلك الشعر نجبة الديها. ان حصل الضرر على احد الحاجدين تقفتت الديها بقصة ذلك وهو النفس. وهذا يشمل الرجال ويشمل النساء لان الحاجدين زينة فالوجب زينة في المرأة ايضا. واهداب العينين. واهداب العينين. والمراضب هنا بها الشعور, الشعور التي تنبت على الجفن الأعلى والأسن من كل عين فالعينان لهما جفنان لكل واحدة جفنان فأصلحت الهداف أرضع فلو اعتدى على شعر جفني الذي يسمى الرمش فلو اعتدى عليه حتى أسقطه بدواء سقاه دواء فأخطع الطبيب حتى تساقط شعر العين نحاء الغنش فإنه يجب عليه ظنان ذلك بالدية كاملة إن كانت الجناعة كاملة وإن كانت الجناعة في عين دون أخرى وجد عليه النص وإن كان في جزء العين وهو الجفن الأعلى شعر الجثل الأعلى أو شعر الجثل الأسهل فبقصده وهو ربع الديا فهذه العين شعر الغموش أو الأهداف يتقفق إلى أربعة لأنها أربعة فتتقفت الديا وتقسم على أربعة كل واحد من هذه الشعور الأربعة إذا جني عليه فإن فيه ربع الديا وهذا طبعا يخالف به شعر رعش كما قدمنا ويشمل الرجال والنساء على حد سواء نعم. فإن عاد فنبت سقط موجبه فإن عاد فنبت هذا هم عاد ليس خاص لشعر الاهداء فليس قوله فإن عاد يعني يعودوا لآخر وإن مراد إن عاد الشعر في هذه المواضع التي ذكرناها فقط الموجبه سقطت الدينة وإن الشعر في حاجب سقط نص دية وإن الشعر في أحد الغموش سقط رضع الدية لا تدعى الغموش منها فعاد الشعر أو قال الأطباء سيعود منتظر حتى تنظر المدة التي قرروا على العود فإن عاد فإنه تسقط الدية ولا أخذ الدية ثم عاد شعره وجب عليه ربها واخذ الدية وقضي له بالدية ثم بعد ذلك شاء الله ينبت شاء الله صيحة يجب عليه ان يرد الدية كاملة نعم. وفي عين اعور الدية كاملة وفي عين الاعور الدية كاملة هذا طبعا قضى به عمر وعثمان وعلي من الخلفاء الراشدين وقضى بمن الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ان أن في عينه أبديه كاملة لأنه حينما فقد العين الأخرى قامت منافع العينين في عين واحدة سواء كان ذلك الأعور خلقة أو جناية أو مرضا فذابت إحدى عينيه فقال إن الاعتداء عليها يوجب الضمان بذية كاملة هناك ثاني أن فيها نصف الدية وهو من حيث الدليل أقوى من حيث الدليل إعمالا للأصل من حيث الأصل أن الواجب نصف الدية هذا الأصل لكن قضاء هؤلاء الخلفاء الراشدين لا شك إن له وجها ومعناه صحيح لأنه انتقلت منافع العين الثانية إلى منافع العين الباقية وتجده في عينه أكثر من صحة هذه العين أكثر من العين المعتادة ومن هنا ورد هذا عن هؤلاء الصحابة الخلفاء المأمر باتباع سلتهم جعل الإمام أحمد رحمه الله طائفا من علم السلف يقولون بهذا القول قال قلع الأعبر أين الصحيح المماثلة لأينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قطار <تصفيق> إذا جمع الأعوى على الصحيح العيني فقلع عينه اليمنا عمدا إذا كان خطأ ما عندنا يشكر لأنه في الخطأ تجب نص الدية لكن لو أنه اعتدى على مثل عينه الباقية فهو العين الباقية عندها اليمنا فقالها عين خصمه اليمنى عندن وعدوانه الأصل يقول أن يقتص من عينه اليمنى نهى الطائفة من, من علماء ما هو يقتص قالوا اعتدى والله أمرنا بالقصاص فيجد أن نقلع عينه كما قالها عين غيره كون ليس له الا عين واحده والذي تسبب في الضرر عن وهو نفسه وهو الذي رضي لنفسه هذا بالاعتداء عندنا عدوانا على اخي المسلم طبعا اثر ايضا عن عمر وعثنان وبالله عنه نهما قضياء في هذا لكن قالوا لو انه قال المجمع له لا اريد القصاص اريد الديا يعني اريد العرب فللعلماء يوجهان من العلم قال يبقى الاخر وهو نص الدين لانه قلع عينا واحدة ولم يقل عينيه ولا يمكن نقول عليه البيئة كاملة وعينه الثانية باقية اللي هو عليه لكن الذين عوجبوا البيئة وهم الخنازل وقائفين عن العلم قالوا لأنه فدى عينه يعني فدى المفروض أن تقلع عين الأعوى فإذا عدل إلى البيئة فقد فدى عينه يجب أن يفدي عنه بضية كاملة ولذلك قالوا الغم بالغرم كما اسقط الضمان عن هذا من فقه الصحابة رضو الله عليه وفيه اعمال للقاعدة التي ذكرناه الغم بالغرم والغم بالغم فهنا وغرم دية كاملة لانه نزلت عينه منزلة العينين بدليل ان عمر لم يختص فقالوا لما سقط عنه القصاص كان واجبا على يضمن عينيه بالدية كاملة فلو الغم باسقاب القصاص عليه هذه غليمة ونعمة وخير له وأيضا عليه الغرب انفدى هذه العين التي أنجبهم القصاص تفديها بديوة كاملة هذا طبعا من حيث الأثر ومن حيث النظر هذا مذهبهم وهذا أصل الذي اعتمدوه والذين قالوا إنه لا يجب لنا الصدية مذهبهم أقعد بالدليل وأعمل للأصل ولا قصاص كما ذكروا معنا وفي قطع يد الأقطع بالسودية كعين وفي قطع يد الأقطع بالسودية قالوا لأن طبعا بقوا على الأصل هم لا إشكال أن ترك فيها عقضية عن الصحابة في السفنية وهذا الفقر أن تجري المسائل على الأصول الواردة في الشرق أن اليد الواحدة فيها بالسودية أن اليدين فيهما الديا كاملة فإذا حصل العارض من كونه هذا ما ضرنا فوجدنا أثار عن الصحابة الذين أمر باتباع سنتهم فخرجنا عن الأصل لمستثنى وقد أمر باتباع سنتهم فاستثنى الإمام الحمد رحمه الله من هذا الوجه وأبقى ما عدا هذا على الأصل ومن هنا إذا اعترد المعترف يقول هذا أمر خرج عن الأصل لوجود قضاء عن الصحابة وهؤلاء ما مروا باتباع سنتهم خلف الخلفاء الراشدين فلهم يعني من النذية ما لغيرهم وبقي ما عدا ذلك على الأصل ومن هنا الشافعية وطائفة الذين يخالفون يرزمونهم بهذا يجعلون الأمر يعني فيه اعتراض من هذا الوجه لكنه لا يلزمهم هذا لأن الاستثناء لورود المستثمي المخصبي لذلك لا يرد الاعتراض به أحسان الله إليكم صبيبة الشيخ وأجزل لكم المفوضة والأجر صبيبة الشيخ يقول السائل المتعجل إذا خرج من منا قبل الغروب ثم عاد هل فليلزمه البيات أسابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحبه والنولى إما بعد الأصل الشرعي يقتضي حقيقة التعجل وهذا هو ظاهر القرآن ومن تعجل في يوم فلا اسم عليه واختار بعض غلناء العمد هذا الظاهر انه ان الغلاب الثاني يكون متعجلا الحقيقة قالوا ولو فكر عاد لا تحايل الناس على الشر واصبح الحكم صوره لا معنى شو الصوره لا معنى قال ابن كان الشخص أن يخرج قبل الغروب بجسده ثم الى غرب الشمس رجع تاخذ المتع وهو في الصدر وساها قالوا هذا خلاف الشرع لأن الشرع نصف على أنه متعجه ومن رجع من منا ولم يزن له بها غرض لم يتعجل حقيقة. هذا وجه من أخذ بالأصل ولا شك دائما في المسائل ينبغي أن تبقى على الأصل أنه في الأصل منظم بالنبيت والرخصة جاءت في شر والناس كثير من الناس يجهل هذه الرخصة حتى أن بعض السلف يقول من تعجل ليس كل متعجل لا بد وان يكون متعجلا بشرط قال وما شرط قال أن يكون متقيا لله عز وجل ان يكون متقيا لله يعني ليس كارها للمذيب ولا نافر من المذيب ولا متجبر من العباده لكن اذا كان هذا المعنى ان الشخص يخرج من يرغب ياخذ اغراضه بعد النذيب أو مثل ما يقول بعض من مجرد ركوبه للشيارة أنه تعجل النص يقول فمن تعجل لا بد أن يطبق كما هو بمعنى انه تغرب عليه الشمس وليس في نماء لا بمتاعه ولا بحوائجه قد خرج حقيقة فمن تعجل ننظر كيف تعبير القرآن تعجل ومن كان على عجل فحاله يقتضي أن يكون مهيئا لأموره مرتبا لأموره مستعجلا يستوفزا في أموره فإذا كان على هذه الصفة الشرعية مع هذا يقول الله عز وجل لمن اتقى فإذا لابد أن نلاحظ أن الفتوى في هذه المساء ليست لمجرد الشكل أنه مجرد الشكل في خرص من بعبالك يعود لو قيل بهذا حتى كانوا كان بعض الشيخنا رحمه الله لم عن هذه المساء يقول أمر الناس عجيب فمن من يأتيك ويقول خرج من ثم عاد ثم خرج ولا يقول عاد لمتاعي ولا يقول عاد لحاجتي وهذا من فق أسئلة الفتوى نليس كل سؤال يقبله المفتي من عاد لماذا عاد وفيذا عاد ومن الذي دعا للأول إن عاد إلى متاعه يسد متعجن حقيقة فهو المفتي يقول له قد خرجت والعبرة بالخرج وأنت إذا خرجت فأنت في حين من النبي فإذا رجعت بعد ذلك لا وقد يكون خرج بجسده ولم يخل من تعجي من ومننا لابد من رعاية الأوصاف الشرعية الوصف الشرعي فيه أمران أحده ما فمن تعجي ثانيا أن يكون لمن اتقى والله من الاختصاص أي هذا الحكم خاص بمن اتقى ومن الذي اتقى الله عز وجل والشخص الذي تحرى فانتثى الأمر الله سبحانه وتعالى وخرج آخذا بسماحة الشرق وآخذا بيصره ورفقه أي شخص عنده مريض او عنده ضعفة او عنده أناس محتاجين أن يكون معهم رفقا فهذا هو الأصل وهذا الذي عليه العمل فإذا الكون يقل عاد إذهانا لا يقفض عن يجد فالله بدأ منظر من فيه ويفصل والله تعالى أسابق الله فذولك الشريف رجل تأخر في ذبش هدي التنخي إلى أن بعد أيام التشريق اليومي فماذا عليه أثابت الله الأصل قال بعض العلماء إن الهدي يتقيد كتقيد الأرشية ولذلك فواته بفواهي زماني يرون أن الهدي مقيد الزمان ومن ما يعتد ببلوغه للبيت سواء كان في أيام التشريق أو قبل خروجه من شهر ذي الحجة فإنه يزيء وهذا القول يختار بعض مشايخنا رحمة الله عليه ويميل إليه أنه لو دبحه قبل خروج شهر بالفجة أنه لا بأس لذلك الله تعالى أصابقنا الله خضورة الشيخ يقول السائر أشكر علي لماذا أزن النبي صلى الله عليه وسلم كعبا بالفجة وهو مضطر ولم يزن المضطر للاستخدام السراويل والخفير ضغم الحاجة والضرورة في كل أسهبكم الله هذه هي العبادة هذا هو الدين وهذا هو التسليم وهذا هو الشرع أن يجمع دوننا المفترق وأن يفرق دون المجتمع فيما يأتي الشرع ويأتي بأشياء تجدها نظائر فإذا أحكامها مختلفة وتجد أشياء متضادة أحكامها متفقة هنا تأتي العبادة هنا يأتي التسليم وهنا يأتي الرضا اما بالنسبه للمساله الله تعالى يقول من كان منكم مريضا او به اذى من راس ففديه من صيام او صدقه او نذر هنا يجب الله سبحانه وتعالى على الذي به ضرر كما اشير عن كعب بن مالك كعب بن عوجره رضي الله عنهما بالصحيحين أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتنافر على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أراء أن يدلغ بك الجهد ما أرى ما كنت أظن أن القمر والضرر المتركب عليه أن يصدك إلى هذه الحالة حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتأمل هذا من يتأمل حالنا اليوم في النئمة والرخاء الناس كان الرجل يجلس عامة لا يخلق شعر رأس وكان الرجل إذا كان عنده شعر رأس لا يفتأ كل ما جاء في ليلة ينام يتسلط عليه القن وتتسلط عليه هوام الأرض حتى إن الرجل يحمل شعر رأسه فيحمل هم إذالة هذا الشعر الذي فيه والقمر الذي بين شدة العناء والتعب كان الناس ينامون ينامون تحت الأشيار بل ينامون في بيوتهم لا يهدؤون من البعوض ومن الضباب ومن الحياة ومن العقارب من يشكر نعمة الله اليوم من يشكر نعمة الله عز وجل كان الرجل يرع رأسه لكي ينام تحت في الظهيرة فلا يستطيع أن ينام من أذية الضباب وإذا ناما صلت الله عن الضباد صلت الله عليه النمل وإذا سلم من هوام الأرض وطائر السماء جاءه من الغبار والأترب من الله به عليه من الذي يتفكر ويتدبر هناك الله عز وجل ناس في نعمة ورغض من الأنش لا من الله عز وجل الرجل اليوم ينتقل من قاع الأرض إلى سبعين متر إلى مئة متر في اعنان السماء في ظرف دقيقة أو دقيقتان بالمفرد ما كان يبلغ ذلك الا بشق الانفس ما يصعد الى الدور ال20 بال30 بال40 بال50 في حلقه وما ذلك في برع دقائق بل حتى في بعضها ثواني من الذي يسخر هذا هو الله ولكن هل هناك شاهد هل هناك ذاكر هذه وقفه عارضه السؤال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوجد على كعد <تصفيق> الفدية. <تصفيق> الفدية وهو مضطر ولم يوزن مضطر إلى استخدام السراوي اوه في فرق الحقيقة <تصفيق> نرجو <تصفيق> إلى مسألتنا الفرق بينهما الغاضح لو تأملت رحمك الله لو وجدت هناك فرقا شاشعا لأن حلق الرأس إزالة من البدن ولبس السراوين لس فيه إزالة هنا أكلف جزء من البدم وهو الشعر الحلقة ولذلك الناس لو نسي وحلق شعره يجب عليه الضمان ولو كان ما فيه ولو نسي وغطى رأسه ثم أزال الغطاء لم يجب عليه شيء لأنه ما حصل إطلاف ولو نسي وقلم عن ثاره عليه الضمان ولو نسي وتطير ثم أزال الطيب لم يجب عليه الضمان الفرق واضح بين الاثنين وعلى كل حال لا استراك على الشرق يعني الأول يعني ليس فيه الضمان والثاني فيه الضمان الأول فيه إزالة وإتلاف والثاني لا إزالة فيه ولا إتلاف فهذا علم الخكمة وعلم التقدير والله تعانى أنا. أثابة صلى الله فضيلة الخيس يقول الساعد امرأة حابت قبل طواف الفاضة وهي لا تستطيع البقاء حتى الضهر فليجوز لها الطواف وهي على هذه الحال لأنه قد يترتب على تأخذها ضرر أشاهدكم الله الذي أعرف في دين الله وشرع الله أن تطوف البرأة وهي حال حديث واضحة صحيح صريح لما اتفق عليه الشيخان هذا رسول الأمم صلى الله عليه وسلم يقول اقرى حلقا احابستنا يقول العلماء في شرح الحديث يقول نبس سلم لهذه المرأة احابستنا ما قال احابستني قالوا لانه لو لم تطف طوافى الاصابة يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم من اجلها احابستنا وهذا يثبت انها سيتأخر واذا تأخر في المسلمون نعم فقال أحابستنا هي ثم قال ألم تكن طافت يوم النخر قالوا نعم قال فلا إذن معنى أنها لو لم تكن طافت يوم النخر لذينا أن نبقى حتى فطور ما رأيك تتأخر مرأة من أجل طائرة تأخر حج أهول ولم يأتي ألف من الصحابة يحدثون دين وشرع ركم من أركان العبادة الشخص جاء من آلاف الكيلومترات وهذا ركم الحج أجمع العلماء ليس هناك طواف أجمع العلماء على رقيته في الحج إلا طواف الإصابة ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العثيق بالإجمع على أنه الركم في الحج هذا لعظم أمره وعظم شأني لأن هذه المرأة حصل عندها خطأ بصيط في اسمها وجوازها لتأخرت وقعدت ولا قاعد معها مليون شخص وهذا في حكم البشر فكيف في حكم رب الجن والناس هذا دين وشر فإذا لا بد أن تبقى حتى تطهر ولا تدخل بيت الله لأن الله مدع منه الحائد قال اسمعي ما يصرع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ثم هنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء جاءت بعمرة نسك قصدت به البيت الله يقول وأكم الحج والعمرة لله وجاء الحيض بثرف كما في الرواية قبل الحج فهي لا تستطيع أن تؤدي عمرتها قبل الحج ينقلب نسكها من نسك إلى نسك كل من أجل أن لا تدخل البيت تعظيمني هذا البيت قال والله تلبش حفاظه تغير تطوف أعطونا ذليل من كتاب الله والسنة مثلا نحن الذين نرخص ما دام الشرع حدد في عالو. هذا وهذا ليس بتشريع كل من افترى فتوى له دليل من كتاب الله او من محمد صلى الله هو مشدد ومن وصفه بالتسنيف فقد جارا وظن لانه من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ياتي يمنع من على الناس زمان تفصح الواجبات اشبه بالجنن ولا ياتي مما من الناس زمان لا يعرفون واجبا ولا يعرفون سنه هذا مو هو بالشعره الدين تجد أن لو جيت تقول تاخر قالوا هذا والله تشتت هذا والله تضيق على الناس وهذا والله خلاف شرع الله الدين يسر ودين رحمة الدنيا يسر جاء بها من اله الكلمتراث من اجل ان تحج هذا يوسف الا جهاد الله قتال في الحج والعمره نحن يسر إذا يسر الله سبحانه تعالى ان ديننا واركان شريعتنا وواجباتها وفرائضها نبقيها كما أبقاها النص لا نتقدم ولا نتأخذ يرضى الناس ويقع لكن المهم عندنا حكم الشرع قال أحادثتنا هي عقرها ثم يدعو يقول عقر أقرأ عقرها أقرأ الله وحلقها حلقها الله قال ابن معنى تأتيها مصيبة ولم يقصد منذ هذا لأنه إذا دعا قال أيها المسلم دعوت عليه أو, أو سببته فاجعلها له رحمة وعلى من المناقل من المميانا عادت عليها رحمة لكن انظر كيف النسلم قال هذه الكلمة تعظيما للأمر نعامل عبر ريس بيدها في المقصود نقول تتأخر إذا كان لا يمكنها التأخر مهان تسافر ولكن لا يقربها زوجها وتربع وتؤدي فرض الله كما أوجب الله عليها طاهرة تطوف البيت معظما لشعار الله عز وجل تلبس حفاظة تتلجن تفعل من عنده دليل في الوقت ما به أما أن نوسع للناس الناس ضيق على الله أن نضيق على الناس أمر وسع الله فلا. الذي عندنا من النص أنه لا يجوز لها أن تطوف ببيت الله ولا أن تدخل بيك الله وهي حال فذا نص راضح فينبغي أن نلتز به فالذي ظهر لي أنه يجد عليها أن تدقى حتى تطوف خطوة في الإثارة إن كان هناك عليها ضرب وتريد أن تسافر كما ذكرنا تسافر وأجل على العلماء لأنه لو صدر حاس قبل أن يطوف طواف الإفاظة أنه عليه الرجوع من أجل أن يطوف طواف الإفاظة ويلزم الموازن من تحلل التخل الأصور ولم يكن التخلل سنتنع من الموانع التي منها الجماعة والمباشرة وحقد المكاح ومقدمات الوطء ودواعيه فقتل شيقه للصيد هل يبقى محظورا الى الطواف او لا نعلم من شوري من العلماء الله والله تعالى اعلم وصابهم الله فضيله الشيخ لو تنكع الصبي ذهب له الدم ان لا واذا نشك في الدم سهرسون اصابكم الله اذا تمتع الصبي ذهب له الدم والاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم منزله منزلة الباذغين منحيث صحة الحج وهذا مذهل جمهور العلماء رحمه الله منحيث الأصل لما الصبي يعامل معاملة الكبير على تصصيل في كونه هل أحرم هو أو أحرم وليه فالشاهد من هذا أنه إذا كان وليه هو الذي لبى عنه مثل أن يكون صغيرا لا يعرف التلبية فتكون حنيذ في مال الولي ولوث في مال الصديق ولكن إذا الصديق نفسه يعرف ربه وعثمت علي عمره الحج إنه يكون الضمان في ماله الله تعالى ألم أسابكم الله سجولة الشيخ هل يكفي دمى واحد لمن ترك المذيط لمنى أيام التشريط كلها أسابكم الله بالنسبة للمذيط لمنى فيه وجهان بعض العلماء يرى أن كل ليلة نسك تام وهذا هو الذي يظهر والأصول تقويه ومن من يرى أن النبيت الليالي كلها نسك واحد وعليه دار الخلاف عليه دم أو ثلاث دماء والصحيح أن نبيت كل ليلة يعتبر نسكا تاما مستقلا يجب ضمانه بحقه الله تعالى أثابت الله فضولة الشيخ لو أراد المكي ونسك القران فمن أين يفرم للعمرة أثابت الله إذا أراد المكي القران فالصحيح أنه يسح القران من أهل مكة وهذا هو مذهب جمهور علماء واستدل بظاهر قولي تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فجعل التمتع عاما شاملا من المكي وغير المكي وتمتع القران والتمتع المعروف بالعمرة فلما عبرت الآية على سبيل العموم فقال الله فمن تمتع بالعمرة دل على أنها مثل تمتعون تمتع القرآن وتمتع العمرة المعروف وبناء على ذلك فإنه في هذه الحالة إذا أحمد الحج بالعمرة مع الحج فإنه مذهب طائفا من العلماء رحمه الله يخرجوا إلى أدنى شلم تغريبا للأصل في العمرة لأنه إذا وجد ما يجب الخروج وما لا يجبه وهنا مجتمعان قد الذي يجب لأنه شغل للذنة يجب خروج عن الأصل فيقدم ومن هنا قالوا أنه يخرج إلى أدنى حلوة يحرم لمكان العمر ومن من يقول أنه مغتفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج والعمر بمثابة النسق الواحد فيكون مخففا عليه في ذلك والأول أحوط والله سعال أهلا أسابكم الله فضولة الشيخ رجل سافر إلى بلده وبقي عليه طوافل فاضع ثم لم يتمكن من رجوع حتى توفاه الله هل يحج عنه أسابكم الله إذا توفي الشخص قبل أن يتم حجه فأصح قول للعلماء أنه لا يتم الحج عنه والسقم لوجهنا ذكرته الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصه غدل الذي وقعت دابته فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفه ووقف معه هذا الرجل فجمح الدابته فأسقطته فاندقت عنقه فمات رضي الله عنه وارضاه فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه في توبى اغسلوه بالماء والصبر وكفنه في توبى ولا لا تنسوه بطيب قالوا ولم يأمر بإتمام الحج عنه معنه حاد لأنه وقف بعرفة وبقيت عليه بقية الأركان ومع ذلك لن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قرابته وهذا وقت الحاجة ووقت البيان قالوا فلما سكت عليه الصلاة والسلام عن ذلك دل على الإجزاء وهذا أصل لأنه أبى ما عليه وجاء إلى الحج وبدل ما يستطيع الله لا يكلفه فوق طاقته وورثة وليس من ذنين لأن ذنبته لم تشغل ولما تعذر عليه الإتمام تعذر بعارض من الله سبحانه وتعالى وحين إذن لا يزم بالإتمام وليزم ورثته أيضا بالإتمام على أصحي قوله العلماء والله تعالى أعلم أصابكم الله فضيلة الشيخة للسائل أنححت في الدعاء للمعارفة أن يوزقني الله علما نافعا وعملا صالحا فما هي الأمور التي ينضغي فنتعاطاها حتى أصد هذا الفضل أثابكم الله في هذا السؤال جواند الجاهد الأول من ألح على الله في الدعاء فحريهم به أن لا يقنط وأن لا يأس بل علي أن يتخذ من كفرة الإلحاح ما يدعوه إلى زيادة لأن الله يشد من أرض الإلحاح وكفرة الدعاء فهو الكريم الذي لا تنفذ خزائمه ويده صحاء الليل والنهار لا تجدها نفقة سبحانه وتعالى فالله يحب من أبدي كثرة الإلحاء فإن إن كثرة الإلحاء توحيد لله عز وجل لأنه إذا دع المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة ثم ما زال يدعو ما زال يدعو ما زال مؤمنا موقنا أن الله يسمع دعاءه وأن الله أحكم وأعلم وأن الله أعلم بحاله فقبل كل من الحكمة من الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو يعطاه العلم الآن فتن في دينه فيؤخر عنه تلك العطية فلذلك يرضى من الله سبحانه وتعالى وسعادة الدنيا وسرورها وبهجتها في الرضا عن الله سبحانه وتعالى أي شيء تسأله الله عز وجل فيأخره عنك فارض عن ربك فهو أرحم بك من نفسك التي دين جنديك وأرحم بك من والديه وأرحم بك من الناس جميعا فهو الحليم الرحيم إذن لا يقنط الإنسان ولا يسيء الظلم بالله مهما الح ثانيا <تصفيق> عليه أن, أن أن ينظر إلى حاله بما يدعو بحسن الظلم بالله عز وجل فمثلا المبتلى يبتلى بمرض أو يبتلى في دينه فيجد أنه لا زال على نص الناصر أو لا زال على نص البلاء في جسده والله لو لم يدعو لكان حاله أسوأ ولكن الله عز وجل يلطف به بهذا الدعاء ثالثا أنه ما من عبد يدعو الله عز وجل مخلصا موقنا إلا أعطاه الله سؤاله أو صرف عنه من البلاء مثل ما دعه او ادخرا على هو يوم القيامة فاذا قد يدعو الانسان في اخر الله عز وجل عنها الاجابة فلا يزال يكسب خيرا كثيرا وما يدريك فمن الذي سيراه الانسان الملش المكثر في سؤال الله عز وجل الذي اخر الله عنه الاجابة كم من درجات تنتظره يوم القيامة لا يبلغها بكفرة صلاة ولا صناة الله على هو يوم القيامة فإذا يدعو الإنسان قالوا نكثر ورسول الله الله أكثر يعني أكثر كرما وأكثر جودا وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذاتها فأكثر من الإلحاء واستمر في دعاء الله عز لكن إذا سألت الله فكن في سؤالك على قصيرة من سأل الله العلم فليسأله العمل ومن سأله العلم والعمل فليسأله الإخلاص ومن سأله العلم والعمل والإخلاصة فليسأله القبول وإذا رزق الله العبد العلم والعمل والإخلاصة والقبول احتاج إلى الثباث وحسن الخاتمة ليس الله أن يثبت ذلك في صدره وأن على الحق حتى يلقاه سبحانه وتعالى راضيا عنه ثم بعد ذلك يسأله من خير المسائل مما يعين على هذه المنزلة الشريفة الكريمة وهي حسن الخلق فيصل الله للمسائل الجامعة للخير علم وعمل وإخلاص وقبول وثبات على الحق في ذر وحسن خلق ومن رزقه ذلك فضخن بخن أي تجارة رائحة وأي منزلة رابحة فاض بها من الله جل جلال جلاله يسأل الله هذه المسائل العظيم أن يكون على بصورة كده يسأل الله عزيزي ذكره أن الإمام بذكر من عربي الفقه المشهور المالكي أنه لما جاء قضية زنزل لما شرب له والله يحن بعد الآن طلاب العلم يقول إني شربته فسألت الله العلم فرضقني فندمت أني لم أسانم مع العلم الآن فانظر كيف فقه الدعاء وهو أنه كان ينبغي أن يدعو مع العلم العمل وآلم بعلمه لم يعنل محذب من قبل عباد الوثن فالعلم بركة وخيره وتسأل الله بركة لأنه في بعض الأحيان قد يكون الإنسان أعلم الناس يعني من أعلم الناس في زمانه لكنه من فوق البركة من العلم وقد ترى الرجل حافظا للصورة والصورتين من كتاب الله عز وجل وضع الله له فيه من البركة بما لم يخفر لك على باب فهو يردد هذه الصور على لسانه فينال ملايين الحسنات ثم إذا جلس لا يرى شخصا لا يحفظها إلا حفظه إياها فكم له من الأجور والحسنات والخيرات والبركات وكم له من قوله عليه السلام من الخيرية في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلم المقصود أن الإنسان يبحث عن الأمور المهمة في الدعاء وأما بالنسبة ما يعين على طلب العلم وبلوغ منذلة طلب العلم فهذا نؤخر إن شاء الله بعد الأذان لأنه سؤال مهم يحتاج إلى شيء من التصليل لفى الله بعزتي وجلالي أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا المظلين وأن يجعل ما وهذا لنا من العلوم نافعا شافعا يوم لا ينفع المان ولا دنون إلا مناك الله في قلب السليم والله تعالى من أخر الطلاف الإفاظة إلى ما بعد النفس من شهر في الفجة الآخر هو لسبب الزحام فمن شبكم أثابكم الله ما شاء الله تبارك الله يعني ما شاء الله الزحمة مستمر إلى آخر في الفجة الزحمة مستمر إلى آخر في الفجة كلف الحرب طيب العام اللي ما حج قاعد زاحم وهذا عليه فرض من فرائض الله وركب يعني إذا كان مجرم بالناس اللي ما عليه حجم باب أول اللي عليه باقي حجم يوره في زاحم الحال يعني ليس كل ما قاله الناس في أسئلتهم صحيح ألا الطواف يخلوا المطاعف خاصة في الليل يخلوا في أوقات مثل الساعات الظهيرة يخلوا في أوقات ممكن لغسامة طوفية على كل حال هو يقول بسبب الزحنة هذه إذا كان يريد من البيت يخلم من الزحنة فالله عين يهني على كل حال آآ... الأصل يقتضي أن من أخر طواف الإفاظة إلى ما دعت أيام فيه وجهان بعض العلماء يقول العذرة بأيام التشريق ومن أخر الغير عذر فعليه دم وبعضهم يرى أن الدم لا يجد إلا بخروج ذات حجة وهذا هو الذي أنيل إليه أن الدم لا يجب على من أخر طواف الإفاظة إلا إذا خرج عليه شاهد الحجة وهذا مذهب طائفا من العلماء رحمه الله وينسب للجمهور أنه يروا أنه إذا خرج عند الحجة وهذا هو الذي عني بقول الحج عشر معلومات قالوا تمام الأشهر في ذكر الآية مراعاة للامتهاء فنهاية الحج بنهاية طواف الإفاظة وآخر عمده بغروب شمس آخر يوم لشاهد الحجة والله تعالى أفضل الله أيهما أفضل صيام يوم قبل العاشر المحرم أم برده مع صيام العاشر ولو يكره أفراد العاشر بالصيام ولو وافق يوم الجمعة أو السبت أفضل الله أما بالنسبة للمسألة الأولى الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر هذا الأفضل وهو السنة ومن أهل العلم قال أفضل أن يصوم يوما قبله هو يوما بعده ولكن هو شهر محرم الأفضل صيامه والإكثار من صيامه لما سأل عليه الصلاة سأل أفضل الصيام بعد شهر رمضان قال شهر الله المحرم يعني كل شهر محرم ومرغب في الإكثار من صيامه لكن في هذا الـ هذا الـ اليوم يوم أشوراء سنة مخالفة أن يصوم التاسع والعاشر وهذا هو الذي اعناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا انشطوا الى قابل لا من التاسع والتاسع محمود في الحقيقه والعاشر محمود من الحقيقه واما المراد بان التاسع بان العاشر مرضه كسوء فهدفي ما فيه وتكلم العلماء على هذا لكن الاصل أن الافضل ان التاسع والعاشر ولو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انشطوا الى قابل لا من التاسع ولن يقول والعاشر نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الأصل مستصحبا له لأنه هو قال ها نحن أولى بموسى منكم يعني في شكر نعمة الله بنجاة موسى صموا هذا اليوم فإذا الشعير باقية لأن سببها في خصوص اليوم وهو شكر الله عز جل على نجاة هذا النبي الحمد لله عز وجل من نصرة اهل التوحيد على اهل الشرك واهل الايمان على اهل الوثنية وهذا هو الذي عن النظر السنة نحن اولى بمسا منكم على التوحيد والاخلاص وانتم غيرتم وبدلتم فاذا من الموجب الصوم باقي ما يتغير فالما كان ثابتا سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معمول على القاعدة الاصل بقاء ما كان على كان ثانيا نقول من منع نصيان يوم عاشوراء خالف الأصل لأن الأصل إذا ثبت الصوم بدليل شرعي يدل على الفضيلة لا ينقل أنهما بدليل مثله وجليل المثبت صريح والدليل, والدليل الناس الذي يدعوه مختلف لأنه لما قال لأصل مما التاسع سكت عن العاشر هل يصوم عول يصومه وليس يثبات أحد المقيضين دعوه من الآخر كنسبك جدلي فلا يستقن له الاستدال بقوله يا صوم التاسع هذا أحدثنا أن ننبع عليه على من يقول أنه يصوم التاسع فقط وهذا شذوب يعني مذهب من أوعف المباهد ومخالف للأصل الذي ذكرناه ويفوج مقصود الشرع لتعظيم نعمة نعمة الله عز وجل بهذا مسألة صوم العاشراء اليوم التاسع والعاشر هو الأخضر على ما ذكرنا في جانب ثاني من السؤال هل يكرر إفراد العاشر بالصيام ولا وافق يوم الجمعة السر؟ إفراد, إفراد العاشر بالصوم هو خلاف السنة السنة أم يخالف اليهود فيصوم يوما قبل أو يوما بعده لمعنى المخالفة وأما بالنسبة إفراد إذا وافق عشراء السر وصام السبت فإن النهي عن صوم يوم السبت حديثه متكلم في إسناده وإثبات هذا الحديث مبني على الشواهد وقل بتحسيني معنا فيه ما فيه إذا قيل بتحسين هذا الحديث فإن الحديث الحسن لا يعارض الحديث الصحيح ولذلك وهو في الحجة كالصحيحي ودمر أنصيرا للترجيح ثانياً أن ال الذي عليه العمل عند أهل عن العلم رحمه الله أن المنع من صوم يوم السبت المراد به من قصد يوم السبت تعظيما للسبت وهذا أصل في جميعنا ورد مثل يوم عرفة لو وافق سبتا ونحو ذلك من الأيام المفردة فإن يشرع صيامها ولا بأس بذلك ولا حرج أن يصومه لأنه يصومه لسبب شرعي يصومه لسوء شرعي ولي ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم رمضان بيصوم يوم أو يوم ثم قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم هذه هي صنة عن صلى الله عليه وسلم لأنه لما كان معتادا لصيان ذلك اليوم والشريعة منعت من صوم يوم قبل رمضان حتى لا يزيد في العدد فيغلو في العبادة أذنى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فات المعنى الشرعي فالمعنى الشرعي في إفراد يوم الثد هو تعظيمه لأنه شعار اليهود وقد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب ومن هنا لا بأس ولا حرك إذا وافق يوما أما ندد الشرع إلى صيانه يصوم الله تعالى عليه يقول الشائل ألحفت في الدعاء يوم عرفة أم يرزقني الله علما ناسحا وعملا صالحا فما هي الأمور التي ينبغي أن أتعاطاها حتى أصيب هذا الفضل أكابكم الله بسم <تصفيق> الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ونه بعد فلا شك أن من توفيق الله عز وجل لك أن ألهمك أن تدعو الله عز وجل بهذا الأمر وإذا وقف الإنسان في يوم عرفة الوقف في سآت يرجى فيها إجابة الدعاء فاختار أفضل المسائد وأحبها وأكرمها وأعظمها ثواباً خيراً للعبد في الدنيا والآخرة سليعلم أن هذا من توفيق الله عز وجل له فالدعاء إذا وفق العبد فيه نال خير الدنيا والآخرة الأمر الثاني في قولك علماً نافعاً وأمراً صالحاً العلم النافع باختصار أعظم الأسباب التي تغين على بلوغي الاخلاص بوجه الله عز وجب وهو أساس النفع في كل عمل صالح فلا يمكن أن يكون العلم نافعا إلا إذا أراد طالب العلم وجه الله سبحانه وتعالى فينطلق في طلبه للعلم والجنة النار بين عينيه وكل يوم يجدد إخلاصه بل كل ساءة بل كل لحظة إذا أمكنه ذلك كل ما جلت سنة جسعين ينظر في قلبه وكان عمة السلف إذا سئلوا عن حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أثر عن سفيان رحمه الله ينتنع من الحديث ويتأخر قليلا فيقول الماذك يقول حتى أنظر ماذا في قلبي يعني هل أريد أن أحدث لله أو أريد أن أحدث لغير الله عز وجل وكان يقول قولتهم نشهورة ما رأيت مثل ميتي إنها تتقلب عليه يعني أشد ما جاهدت الميه لإرادة وجه الله عز وجل يمشي الإنسان إلى نجي في المجال السبعين وهو يريد وجه الله ولا يريد قضاء الأوقات ولا عضاعة الوقت ولا من أجل التفكه في المجلس أو التمدر فيه وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى يستشعر هذا الإفلاص حينما يشعر بالمسؤولية والله الله والله ما جلست في مجلس علم ولا سمعت علم ولا نظرت عيناك إلى علم إلا حشبت بين يدي الله يعني ما من نجلس تجلسه فتسمع فيه قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام أو هذا حلال أو هذا حرام شيء من دينك وشرعك إلا سئلت أمام الله عز وجل أن هذا العلم الذي دلغك إن هذه الكريمات وهذه الأحكام وهذه النساء الحجج يلقيها العلماء من على أفتافهم ويبقونها على ورثة العلماء وهم طلاب العلم وهذا يحكم عليك كطالب علم أن تعرف ماذا يراد بك وماذا ينتظر منك كم من آلم تنضي عليه عشرات السنين وقل أن يجد قالب علم ينبأ عينها من عالم يضحي ويتعب ويكدح فقل أن يجد طالب علم جمع فأوها وهذا بسبب عدم الاستشعار يسحب أناس أهل العلم وكأن الأمر نوع من التفكه والتندر ويقفون لمسائلهم والأسئلة التي تمهان عليهم وتكرر الأسئلة عشرات المرات ثم يفاجأ ذلك العالم الشيخ وإذا بنفس الطالب يأتي بنفس الأسئل وقد كان أهل العلم يزبطون العلم من أول مسألة فإذا سمع المرة لم تعد عليه يحفظ كلام الشيء حتى أن طالب العلم يدس الأربع سنوات وخمس سنوات حفظ الفتوى من العالم ووجدها عند العالم بعد الأرض سنوات فيتمئن على أن قلبه لا زال في خير. حيث حفظ وجد العالم ووجد العلم كما هم لم يتغير أما أن يأتي هكذا تفكراً وتنذراً والله ما اقترب أحد من أهل العلم من طلبة العلم من أهل العلم إلا حُسِدَ بين يديه الله عز وجل وسُئِل أمام الله عز وجل استشعار مسؤولية بعد الإخلاص هذا الاستشعار ينهب القلب ينهب الضمير وينهب الإحساس حتى أنك تجد طالب العلم إذا جلس مع العالم لا يُفرّق في ثانية صبراًا دقيقة فضر عن ساعة ومن هنا تجد العلماء يجسون الناس فقل أن تجد سائلا يسا وإنا لله وإنا إليه راجع وإذا سئل العالم أسئلة مكررة وأسئلة فيها خلاف بين العلماء ليرى هل, هل هذا العالم أخذ ذات اليمين أو أخذ ذات الشمال أو يميل إلى قول فلان أو إلا من هذا كان العلم ومن يكون العلم من أجل هذا العلم لفع لهذه الأمة ومجد لهذه الأمة ولن يكون مجداً ورجحة لهذه الأمة إلا إذا كان حملته أصحاب مبادئ وأصحاب أسل صحيحة أهل الدنيا يتنافسون بعلومهم ويفتحون ويتعبون وكل واحد يستشعر من الذي يتعلم ودين الله عز وجل قل أن تجد من يععى حرمته الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى ما يعني هذا أنه لا يجبط الله عنه إننا نتكلم على الصفة الغالدة فإذن الاستشعار أمر مهم جدا الإخلاص ثم الاستشعار ثالثا يصحب هذا الاستشعار ثقة بالله عز وجل الثقة بالله شبحانه وتعالى هي التي تفتح لطالب العلم آفاق العلم ورحابه الواسع لمجرد أن يضع قدمه في أي منهج أو طريق أو صبيب يقوده إلى العلم يضع قلبه في السماء وإن كان قالبه في الأرض لأنه من أولياء الله سبحانه وتعالى تولى الله سبحانه وتعالى وإذا يحمل شرعه ودينه ويكون أمينا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو منذب شريفة كريمة كيف الثقة بالله عز وجل يبدأ طالب العلم وكله أمل في أن الله سبحانه وتعالى ينفحه برحماته ففهمناها سليمان وعلم آدم الأسماء من الذي علم آدم ومن الذي فهم داودة الناس سبحانه وتعالى الثقة بالله عز وجل الصدر من شريح القلب المطنعين النفس القوية قوية صادقة لأنها توقن أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من سلك هذا السبيل وتكفل الله بالجنة لأهله لما أعدنا هم يكيف تفق لله تفق بالله أنه سيعلمكم والله ثم والله لو تعلمون كيف يقول اهل العلم لما ادركنا ان لا نعرف من ادركنا وان اخبرنا من اهل العلم ومن ما رأينا من الفاظ الله في الحسينه لحاره لحاء حار عقله ليس العالم حينما تمر كيف يجمع هذا العلم وكيف يفهم هذا العلم وكيف يرتب مسائل العلم تفق ثقه تامه أنه لا حول له ولا قوة وأن وراءه قوة إلهية وحفظ إلهي يعني فوق ما يخطر للإنسان على ذلك والله إن الإنسان يكون متعبا منهكا مريضا لا يفتر أن يدرس في مدرس العلم وكأن بسانه يقاد فيما يقول فيما يتكلم كان هذا دين الله عز وجل وإن يكن العلماء أولي الله ثمن لي طالب العلم إلى أين أنت ذاهب الثقة بالله عز وجل تريد أن الله عز وجل يكون عندك ثقة أن الله يفهمك ولذلك كل طالب عنه يأتي الشيطان يقول له أنت لا تفتح تحفظ أنت إنسان كسور خمول ما هذا إضحكا شيء آخر غيره الحل يثبت حطه عز وجل وهي تعل الأمر عنده راتع إلى ملكته وليس راتعا إلى فتوح الله جل جماله الفتاح العليم الرزاق الكريم سبحانه وتعالى لكن حينما يقول أنا أنا الضعيف أنا النسيم لو جاهل أنا المقصر وربي هو الكريم وربي هو الحليم والرحيم وأنا في الله كبير فتح الله له أبو أبو رحمته أنا عند حسن ضمي أدي بي إخلاص وفر بالله سبحانه وتعالى فأهل العلم حينما تعلموا نحن نقولها ونحن صادقون كنا جاهلين من الله وكمنا ضلالا فهدان الله الله عز وجل يقول لنبيه ووجدك ظلم فهدى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يقول عن خير الخلق صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وأنلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك أظيما يا طالب العلم فيما تطلب العلم صدرك مشرح أن الله يكرم وأن الله يؤلمك وأن الله يرحمك وأن الأمة محتاجة إلى من يعلمها وأن الأمة محتاجة إلى من يفهمها فتطرح بين يدي الله عز وجل كان بعض العلماء يصلي بخده ويقول يا معلم آدم ويا مفهما جاود وسليمان ألمني وفهمني فكلهم فتوح من الله شكرا تعالى ولعل العبد في ساعة من الساعات يحتقر نفسه يسوه إلى درجات الكلام فإذا كان هناك إخلاص واستشعار من سوريا وفقاء خطر الأسلام طبق العلم وإتقان العلم ما تفوتك الكلمة فضع عن الجملة فضع عن العبارة تحس أنك ستسد فغر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء العلماء لا يبقون ولا يدومون وأن سنة الله ناضية ومضت في خيرهم وخير خلق الله عز وجل أحب رسول الله إلى الله إنك ميت وإنهم ميتون فإذا عذب الإنسان أنهم سيزولون وأنهم سيذهبون وأنهم سيرتحلون وأن الأماكن التي استنارت بعلومهم سيخبوا يوما من الأيام تخبوا فيها شنسهم وتدفع فيها أنوارهم ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى في مما خلفوه من ثقات أهل الإنب فلا نهش العلماء إذا صحبناه ولا نكون مقصرين نائمين لا نستشعر أين نحن ولا نحس يجب أن نكون على كل إنسان أن يستنهض منا في نفسه وكذلك أيضا من الأمر التي تعين على ضبط هذا العلم وإفقانه وصاصة كثرة التكرار والتردار طالب العلم الصادق في طلبه قد نزع الله من قلبه الدنيا وملأ طلبه بالآخرة وشخصيقة تامة أنه لا طالب علم ولا عال إلا بالنبدأ العلم ليس بالمظاهر وليس بالألقاب وليس بكثرة القتب ولا بكثرة الزينة والتعالي وإنما هو مبادئ قيمة ما سمى العلماء إلا بالمبادئين وبصدقهم مع الله وقولهم بالحق وصدقهم بالحق وتبليغ لرفاة الله عز وجل وتفانيهم في ذلك في نصر إمة محمد صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تعليم الجاهل وتنبيه الغافل ودلالة الحائر وإرشاد التائه كل هذه المبادئ كانت من أسل صحيحة وهو الاستشعار المسئولية والتفاني في هذه المسئولية بالجد والاشتهاد وإذا أرى طالب العلم أن يطلب العلم فعليه أن, أن, أن, أن, أن يتعب وأن ينصب وأن يعلم أنه على قدر تعبه يوم مبوأ غدا من الله شكرا ومتعاله فمن كانت له بداية مليئة بالمصائب والمتائب ستكون له النهاية التي يبوئه الله فيها مبوأ صدق العلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوة العريضة وهنا أنده على مسألة مهمة جدا ينبغي على كل طالب إن من يسر الشراء فإذا صاحب العلماء أو صاحب عالما فوجد العالم يعطيها ألقابا أكثر من السحق أو وجد العالم يزكيه وكأنه أخرج من الجنة وأدخله النار أدخله أخرج من النار وأدخله الجنة وكأنه أصلح مزكى هذا هلاك للهد ومن هنا على الإنسان أن يصحب العلماء محتقرا لنصه مقبلا على آخرة مجدا مجتهدا في تحصوله وضبطه وإتقانه لا يسر ولا, ينسب ولا ينصد في شفظ هذه الأمام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والله كم من عيون للعلماء بكت وكم من قلوب انكسرت حينما لم تجد لن يحسن الخلافة لها وكم من عيون انقرت وكم من ألفنا لهجت وأثنت على الله بالشكر حين ما رأت من طلابها قرة عين فالبركة في علم العالم أن يرزق طلابا حائح للم العلم كما ينظر أن نحن بعيدا عن التعالي بعيدا عن التفاخر ولكن بثقر الله عز وجل وتواضع لله سبحانه وتعالى وعلى كل حال بالنسبة للأمور التي تكون في أثناء الطالب هذه نبهنا عليها أكثر من مرة وأما ختام الأمر في العمل الصالح العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بإخلاص وصواب بتحرس سنة واتباع لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم يا هذا إذا أردت أن يرزقك الله عملا صالحا تسأل الله جل وعلا أن يدخلك برحمته في غذابه الصالحين هذا نبي الله سليمان الذي بوأه الله مبوأ صدقه ومع ذلك يقول الله عز وجل مخاطب الرب وأدخلني برحمتك في غذابك الصالحين أدخلني برحمتك نبي وبالنبي وبالأنبياء صلى الله عليه وسلم عن مع ذلك يبتهي إلى ربه ويقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ونبيه يوسف عليه السلام يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل أحاديثي فأطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأنفقني بالصالحين نسأل الله أن يشقنا بالصالحين غير خزايا ولم تقني الدعاء أن تسوى الجن أن يجعلك صالحا الأمر الثاني أن تأخذ بالأسواب التي تعين على صناحك وأولها حفظ فرائض الله. وترك محارم الله وثانيها الحرص على فضائل الأمور من قيام الليل وصيام النهار ومن أفضل الأعمال التي تُعين على الصلاح وتقذبه للعبد أن يكون محسنا للناس أن يتعلم للناس المحبة والتواضع والكرم ملجود وقضاء حوائجا وتجيز قربات فإذا وفق لذلك فإنه سيصيب من رحمة الله ما لم يخطر له على ذات سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفقد شيء في نزام العبد يوم القيامة قال تقوى الله وحسن صلوك وقال بعض السلف إنما أدرك من أدرك ما أدرك من أدرك بكفرة الصلاة والصيان إنما أدرك ببذل الندى وكفل أذى فإذا كان عند الإنسان جود وصخاء فإن الله يرفع درجته وإحسان إلى الناس إن الله يعلي منزلته جعلنا الله وإياكم هداة المهتدين غرضا لينا ونا مذلين دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم